الذي مطلوب عليهم من الله آمين إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شريئا وطحب بيته للطائفين والقائمين والركع السفيد وأذن في رجالا على كل ضامر يأكن من كل فج عميق ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معنومات على ما رزق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 تنبرج سن الأوثان وجتبهم طول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء كأنما خر من السماء فتخطفه الطير, فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في المكان كل أمّة جعلها سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلى قم إله واحد فلهم أسيل وبش بالمخيطين ولكل أمّة جعلنا ما سكن ليذكره صما الله ليذكره صما الله على ما وزّعهم بهم الأنعام إلى والصالين على ما أصابهم والمؤمن الصلاة ومن ما رزقناهم يوم في القوم والبدر جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القامع والمعتر كذلك سفرنا لكم لعلكم تشكرون من قومكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لتكبروا الله على ما هداكم واشري المسيين ان الله يدافع عن الذين امنوا الله لا يحب كل خوان كفور